بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحب على طعام المسكين فغيل للمصلين للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يرامون ويمنعون الماعون